إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورى يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دع هذه النار هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون إصלוها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم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 الحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر إن بما كسب رهين كل بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يستهون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 قالوا إن كنا قبل في أهلنا مسبقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموات إن كنا قبل في أهلنا مسبقين فمن الله علينا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر رحيم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 فثرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يَوْمَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون